صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله نحن اليوم في اخر يوم من سنه ستنتثر ستندثر وتنتثر وتنتهي وكنا بالامس استقبلناها ارجع بذاك تيرتك تجدك تذكر ليوم الذي دخلت فيه تلك السنه يومها الاول وما هي الا ايام تمر كاللمح بالبصر فتنتهي وتمحي عباد الله تلك سنه الله في الخلق اجمع ولاده وظهور ثم نشاه في اطوار ثم تمكن ولهث واستمرار ثم ضعف وظهر ثم افول يومك يسفر نهاره وتسطع شمسه وينتشر شعاعها وتشتد حرارتها ثم بعد ذلك تنكسر حدتها وتصفر اشعتها ثم تسقط الشمس ورويدا رويدا تغيب الا يحدث ذلك في تفكيرك شيئا ذا بال مساءك يقبل سواده تنتشر ظلمته يحلو لك سواده تنتشر نجومه يسطع بدره ثم يقبل الفجر يمزق الظلمه ويهتك استارها الناس انفسهم يلهثون يجرون يقضون حوائجهم قبل الوقت قبل انذاره قبل الظهر قبل العصر قبل المغرب قبل العشاء ثم يخلدون للراحه يسمرون لكنهم ينعسون يجهد يجهدون ثم يسعون بانفسهم الى فرشهم يطلبون ماذا يطلبون الموت يطلبون الوفاه نعم انهم يطلبون النوم ثم يستيقظون يبعثهم الله مره اخرى هكذا عباد الله هكذا هي الحياه حياه ثم موت ثم نشور اينا احدث فيه مر الليالي والايام والسنين والاعوام وسائر الحوادث على مر الزمان اينا احدثت فيه عبره ونبهته الى فكره وحركت في مقلته ايه العبرات وذكرته هذه من للذات عن محمد بن نصر الحارثي قال كان محمد بن كعب يقول الدنيا دار فناء ليست دار بقاء رغبت عنها السعداء واسرعت اليها الاشقياء فاشقى الناس فيها من رغب فيها واسعد الناس فيها من زهيد فيها هي المعذبه لمن اطاعها المهلكه لمن اتبعها قيل ان عيسى عليه السلام راى الدنيا في صوره عجوز هتما ليس عليها من كل زينه فقال لها كم تزوجتي قالت لا احصيهم فقال كم كلهم مات عنك او كلهم طلقتي قالت بل كلهم قتلت قال عيسى عليه السلام بئس لازواجك الباقين كيف لا يعتبرون بازواجك الماضين كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونون منك على حذر احبتي في الله وفي اخر الزمان يقول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كاحتراق السعفه اي الخوصه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن لا اله الا الله لا اله الا الله كم نسمع تكبير كم نسمع تكبير الله الله أكبر كم نسمعها من مرة في اليوم والليلة نسمعها خمسًا وخمسين مرة فهل عرفنا بأن الله أكبر؟ إنها تمر علينا مرور الكرام نغوص في الدنيا إلى آذاننا والأذان يقرع اذاننا نسرع منهمكيد نصلي للهيد نسرع خارجين الى اين الى الدنيا مره اخرى نغوص في وحلها ومننا من لا يعير الاذان اهتماما وكانما صمت اذني فلم يعد يسمع فلا سمعه الله ما يسره ان لم يجب نسي الله فنسيه اخي اتريد ان تطلب الرجعه فلا تجاب وتذكر قول ربك كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون اتريد ان تقول يا حسره على ما فرطت في جنب الله اتريد ان تندم على ما فات ولا تتاعتم ندم اتريد ان تعض على يديك وتقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وتتمنى انك اتخذت مع الرسول سبيلا اخوتي في الله لنتخذ القرار الشجاع مع انفسنا مع ذواتنا لنقف وقفه حازمه لا هواده فيها الا سنا نعرف ولا احد منا ينكر ان طريق الاستقامه والهدايه هو خير طريق وان سبيل الملذات والشهوات حبل ممتد تمسك به النفس ولا نهايه له لذة تتلوها اخرى ثم ماذا حسره وندامه لا راحه ولا طمانينه كل مسلم كل مسلم مهما غوى يعرف ذلك ويدرك فما الذي يمنعه انه الهواء انها النفس انه الشيطان ولا سبيل الى التغلب على هؤلاء الثلاثه الا الوقفه الصادقه الثابته التي تدعك من التردد والتريث والمخايره انه سبيل الله فلا تتردد وامض وجاهد والله سبحانه يعيدك الهدايه والثبات راقب الله راقب الله فالله سبحانه والله ثم والله انه لعظيم هل استشعرت يوما هل استشعرت يوما عظمه الله لو استشعرنا عظمه الله ما عصيناه ولو جهلنا ثم تذكرنا لتبنا لكن نسينا عظمته في قلوبنا فانتهكنا محارمه ان المراقب لله سبحانه وتعالى تقل اخطائه ولا محاله وقد تزل قدمه فياتي بعمل لا ينبغي صدوره منه فيذكر الله فيرى مبلغ خطيئته فيقلع عنها وهو باد الالم عميق الحسره ان المؤمن قد يخطئ والله لا يكلف احدا بالعصمه انما كلفنا اذا نحن اخطانا ان نتوب ونؤوب الى رشدنا واذا كبونا ان ننهض من كبوتنا وان نغسل عنا القذر والاسم وان نطلب التوبه من التواب الرحيم بهذه الطريقه نحاسب انفسنا ونراقب مولانا وبذلك تحيا ضمائرنا وتهتز حراره الايمان في كياننا فنشعر بوميض الايمان يملا قلوبنا بالبشرى والسعاده والاطمئنان اخوه الاسلام ايها المسلمون لنتجرد ولنفكر مع انفسنا لماذا التذبذب لماذا التارجح لماذا التلفيق الطريق واضح بين سوف تجد من النفس مراوغه مراوغه ومُجادلةً ومُجاذبة ومدٌّ وجذب ولكنها في النهاية تطمئن وتستريح الشهوات كثيرة والملهيات أكثر والداعون إلى الشر والرذيلة كثر لا كثرهم الله والله عليمٌ حكيم لذا كان للمتمسك في دينه خصوصاً في آخر الزمان أجرُ خمسين صحابياً لأنهم مجادل يَجِدُونَ الْمُعِينَ وَلَا يَجِدُهُ أُولَئِكَ إِنَّهَا صَوْلَة إِنَّهَا صَوْلَة وَبَعْدَهَا سَتَكْسَبُ الجَوْلَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرى إِنَّكَ رَجُلٌ إِنَّكَ رَجُلٌ شَهْمٌ لَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ الإِهَانَةَ وَلَا التَّحْقِيرَ وَلَا الازْدِرَاءَ وَتُحِبُّ لَهَا الرَّفْعَةَ وَالمَكَانَةَ وَلَا أَظُنُّكَ يَخْفَى عَلَيْكَ انك بدخولك مضمار السيئات والمعاصي بذلك تخوض بحر القاذورات ونتن الادران وتدس نفسك وتذلها مهما كانت منزلتك فربك يقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اخوه الاسلام اذا خضنا لجج القذر وكنا لا بد فاعلين فلنستتر بستر الله كما قال صلى الله عليه وسلم من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله اذا استترت بستر الله فعسى الله ان يعافيك وينجيك منها وبمجاهرتك وبمبارزتك لله بها على الملائكه كانك بذلك تظهر تمردك وتحديك تحدي كلي من للقوي الجبار العزيز وبذلك تخرج نفسك من دائره المعافاه الواسعه وتصبح تصبح رهين الذنب رهين الحسره رهين العقاب الا ايتوب عليك التواب عباد الله العمر قصير والحساب عسير والناقد بصير فاين المفر كلا لا وزر فرق بين ان تذكر بخير ويشهد لك بخير ويعرف عنك الخير وبين ان تذكر بشر ويعرف عنك الشر او يقال عنك السوء وما يسوء والناس شهود الله في ارضه فلنعرف انفسنا لنقدرها قدرها ان كانت علينا غاليه فما هي والله الا جنه عاليه او نار حاميه اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم التواب الرحيم واعوذ به من فتنه القول كما اعوذ به من فتنه العمل فاستغفروا فاستغفروا وتوبوا الي انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله له الحمد في الاولى والاخره له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب والاتباع اما بعد عباد الله حتى متى والى متى نتوانا واظن هذا كله نسيانا والموت يطلبنا حثيثا مسرعا ان لم يزرنا بكره مسانا انا لنوعظ بكره وعشيه وكان ما يعنى بذاك سيوان غلب اليقين على التشكك في الردى حتى كاني قد اراه عيانا يا من يصير غدا الى دار البلى ويفارق الاخوان والخلان ان الاماكن ان الاماكن في المعادي عزيزه ان الاماكن في المعادي عزيزه فاختر لنفسك ان عقلت مكانا فاختر لنفسك ان عقلت مكانا نعم حاسب نفسك كم عمرك الم يموت من هو اصغر منك وتوفي من هو فوقك بقليل وعمر النذر اليسير حاسب نفسك حاسب نفسك هل تحس انك كسبت خيرا يستحق الذكر ما هو نصيبك من الخير صارح نفسك صارح نفسك غدا ربما تموت وما تدري ما الله فاعل بك ولا بي ان بذ الغفله عنا إنبذي الغفلة عنك جانبا تذكر دائما قدرة الله تذكر دائما عظمة الله أذكر الدنيا وانتهاءها وهوانها على الله لا تعيش للدنيا وإنما عيش فيها ومعها المسلم يعيش مع الدنيا وفيها لا ينسى نصيبه منها لكنه يعيش فيها في من ان ان تصيبه بزخرفها المحرم وبهرجها الآثم يدعو ربه دائما بان يصلح له دينه الذي هو عصمه امره ودنياه التي فيها معاشه يدعو ربه دوما ان تكون الحياه زياده له في كل خير ولا يئنف الموت لا يئنف الموت اي يناله بل يقول واجعل للموت راحه لي من كل شر بل يتمناه بل يتمناه في زمن الفتنه فيقول واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون المسلم يصارع هذه الحياه يصارع نكدها يصارع كدرها بنفس راضيه مستسلمه لامر ربها وبذلك يحيى مطمئنا النفس رضي الخاطر اخوتي في الله لقد شربنا من حب هذه الدنيا حتى الثماله ولعل محدثكم ممن اسكره حبها واعماه ولكن عباد الله حق على الذين يتعاطون الكؤوس ان ينهى بعضهم بعضا فما اجمل ان يذكر الاخ اخاه والصديق صديقه والزوج وزوجه بعبارات ايمانيه تحرك المشاعر تهز الوجدان تبعث في داخله اجلال الرحمن لقد غابت النصيحه لقد غابت النصيحه دفنت فرحنا بدفنها ابغضنا اهلها ومن يقوم بها وما هو الا من الناصحين ولو تاملنا لعرفنا ان الناصح هو الامين وان ابته نفوسنا الضعيفه وان ابته نفوسنا الضعيفه واهواءنا وشهواتنا الاثمه اخوتي في الله غدا نعم نعم غدا يوم القيامه تنشر الدواوين فترى ما يندى له الجبين وتتمنى ان لم يكن ذاك ولا ذلك ولا تلك ولكن الله رؤوف الرحيم جواد كريم جعل الكفارات وجعل الدرجات والله ان الشهوه لمنقضيه وهمها باق وحسرتها ليست بفانيه وتفريطنا لن يعود علينا بخير لنحرص على الفرائض اذا غلبنا على غيرها لنتمسك بالواجبات اذا لم نهتم بالسنن لنرتدع عن المنهيات والمحرمات اذا لم نكترث بالمكروه فذلك اضعف الايمان والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم فاتقوا الله ما استطعتم واسالوه الثبات اسالوا الله الثبات والعزيمه على الرشد اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها واختم لنا بخير واعف عنا يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومهجه نفوسنا وحبيبنا ومقلته ومهجه نفوسنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم احينا يا ربنا على سنتك وتوفنا شهداء على سنتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانل لنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا ممن يذاد عن حوضه ويقال لهم سحقاً سحقاً يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين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 اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم ان زرعهم قد نما فايد له يدا من الحق حاصده يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اهد ولات امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اقض في العزه في قلوبهم اللهم اهدهم بالاسلام اللهم اهديهم بالاسلام اللهم اعزهم بالاسلام, اللهم اعزهم بالإسلام. اللهم اعز الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اجعل عامنا الجديد عام خير ونصر وعز وتمكين للمسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع فيه رايه الحق اللهم ارفع فيه رايه الحق وقوي فيه عزائم المسلمين اللهم ارفع فيه رايه الحق وقوي فيه عزائم المسلمين اللهم كل اخواننا المسلمين حيث يذبحوا اللهم كل اخواننا المسلمين حيث يشردون اللهم كل اخواننا المسلمين حيث يحاصرون اللهم يا حي يا قيوم كلهم حيث يبادون اللهم كلهم حيث يسجنون اللهم اجعل لهم يا ربنا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه يا رب العالمين اللهم ارفع راية من رفع اسمك وهتف باسمك يا رب العالمين اللهم ارفع راياتهم وحطم رايات الكافرين يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون